ولا اقول للذين تجري اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن عليمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاحكينا بما تعيدنا ان كنتم من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تدريون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وقل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تدريون فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مضركون